بوك تو ديفين دي أربعة وتسعون. أربعة وتسعون. سايكلي فينس حروف العطف واحد حروف العطف واحد Pagaidi, kamēr pārstās lietus. Intazir hatta yatawaqqafa al-matar. Intazir hatta Pagaidi, kamēr es pabeigšu. Intazir hatta antahi. Intazir hatta Pagaidi, kamēr viņš atnāks atpakaļ. Intazir hatta ya'ood. انتظر حتى يعود انتظر حتى يصبح شعري جافا انتظر حتى يصبح شعري جافا اسغايدو حتى ينتهي الفيلم انتظر حتى ينتهي الفيلم Es gaidu kamēr luksoforā būs zaļā gaisma. Inteizr, hasta tāsīra šīrēta khadra. Inteizr, hasta tāsīr al-ishāra khadra. Kad tusies atvaļinājumā? حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ min qabl al ijaza al sayfiyya hasta min qabl al ijaza al sayfiyya ya pirms vēl sākas vasaras brīvdienas nām سلبو يمتك برمساك الزيام أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء نوماس غاروكس برمس تسيريس بي غالد اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة اعزفر لوقك أغلق النافذة قبل تخرج الق النافذة قبل أن تخرج قد تناات معيستى ستأتي إلى البيت؟ متى ستأتي إلى البيت هل بعد الدرس؟ هل بعد الدرس؟ Jā, kad beidzas nodarbības. Nām, bāda aniekkūned dar su kadin taā? Nām, bāda iekūned dars kadin Pēc nelaimes gadījuma, vairs nevarēja strādāt. Min bādīmā hasalalähul haddi, lam jaudjum kinuū aņāļ. Min bādamā hasalā lahu elhāddi. لم يعد يمكنه أن يعمل بيتستام كاد فينجش زاودايه داربو فينجش ديفاس من بعد ما فقد الشغله ذهب إلى امريكا من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى امريكا بيتستام كاد فينجش بي ديفيس اوس اميريكو فينجش من بعد ما ذهب الى امريكا أصبح ثريا من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثربا